راح ازاي? اه ده من الرمضان مضحب جدا. لا لا خالص خالص. اه اه ما فيش كان عمر له كلمة جميلة او يقول لا يعرف الاسلام من لا يعرف الجاهلية. اه اللي رمضان في معصية. وبعدين اه عاش رمضان في طاعة. صعب متعب ايه عمي رمضان ده احسر حاجة في الدنيا رمضان ده احلى زمان هيعد عليك في الدنيا رمضان انت انت بت بتفتح لك انت بتقرب <couscous> يعني رمضان القرب رمضان التغيير رمضان التوبة رمضان الدعاء رمضان سماع الكرآن وكلت الكائن رمضان الهمة رمضان المغاقبة رمضان الصبر رمضان أنت رمضان ب... نقلة م. يعني هل هل رمضان متعب لا خالص رمضان متعب لما على المنافقين م. ربنا يعزنا وياك من النفاق اللي هو بيتعامل مع موضوع تعامل يعم خلص م. يعني أنا مش عايز أصوم أصلا لكن اللي عارف ضعفه وعجزه واحتياجه وأنه هو نفسه يقرب بس هو في عوايق بتمنعهم القرب بالنسبة له رمضان ده ده ما لك إيه ده كارت اللي أنت فيه بتدخل أي حتة مم. يعني ده ده النقلة من غير فلوس من غير مجهود